وَالْقَائِلُونَ لِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الدُّبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ قَالَ قَالُوا إِنَّ أَبَاهُ لَذُو حَمَانٍ تَابَتْ مِنْهُ نَفْسُهُ وَلَوْلَا كَانَ فَكَمْ ذُبِيَ الْتَكَذُّبُ عِضُّ السَّيِّئَةِ